متسفير حسين ظلات تنتظر والعليل المانفع فيها الصبر مين هي القصه طبول شق وين عاشق جريح شلون ارحم يغفى بحضان الميل هيك حيل لينتظر لا مره شاق عمر لي اللي يصير ويناطر صويح هذا موقف جمعايه سنين على للجفن لليسأل شريح دم عسيم هالشوق ويطار العمور والعليل المعنفع بيها الصبور اثنين هين قصة واسم هالانتظار اثنين هين قصة واسم الانتظار بتسفير احسياً ضلت انتظار والعليل المانفى بيها الصبور كني انهي واسم الانتظار كني انهي القصة واسم الانتظار وینحال الین جمهور یرجابی مسلمین بالكوفه ظل حائر وحي وبینحال الباد وجمر السال ترت بس منهم خبر شن نشوف وتلاقي أنه ظل يحتحال اسم دمعت عين ما قبل التهيد وحجت بيت مسلم حميد على الهجور والعليل المانفع بها الصبر مين هين قصه واسم هالانتظار مين هين قصه واسم هالانتظار <تسفير> حسين ظل عاتب والعليل المانثا علينا الصبو مين هين قصه واسم صو اسم الانتظار للي بيت مسلم كلام مثل حالك انديا عين ويا فنون اللي المليك بلسقيل تمور حسبه بدوه وحسبه غرا شكثو <تسكتور> اما انت الهوى يوصل حنين شكثو اما انت لا خبر منهم رجع على رد سلام كل شي مثلك حتى لحظه تلتمو و العليل المانفاع بها الصبور اثنين هنقصة واسمها الانتظار اثنين هنقصة واسمها الانتظار بتسفير احسيا ضلت انتظار و العليل المانفاع Nihil qusso isim hal imtibar Nihil qusso isim hal imtibar Ilali laljawob wa jarhik sahil Qabul la tahchiw bedal madma'i heil Anad في ترسل زمان ما شكيت الوقت من رادة نميل انت واحد ناطرل يرجى عليك وانا كي الأهل المشو حتى الطفيل وانا كي الأهل المشو حتى الطفيل ردت بس عبد الله حتى تنسب عذور والعالي للمانفى بها الصبور اثنين هين قصة واسمها الانتظار اثنين هين قصة واسمها الانتظار <تصفيق> بتسفير حسياً ضلاتي صبو والعديل المانثا فينا الصبو من حين قصه اسم الانتظار ما يروا بل كانسوا ويقلبها نوح ما يغير صفنتي ويقلبها نوح عني راح بعيد عبد الله وأبوي ودار وجهه وما بقيت بيا نروح لحظتي الراحة وطرق بالي الكبور والعليل المانفى بها الصبور <تصفيق> اثنين هين قصة واسمها الانتظار اثنين هين قصة واسمها الانتظار <تصفيق> كتسفير حسين ضلت انتقو والعليل المانفى Al-Zabu Ini anhi al-Qusso wa isim al-An-Tibar <static> Ini anhi al-Qusso